يا مولى عن بالغضب والحجر واتجنبي حبك يا قاضي روحي حبي في جدي ولا ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلى من حزبه سبيله في حبه علاما الالحق بي وبعد فالقصد بما ارى تشرح لما قال كان قبل نظم مُذَا اللَّاسَانِ لِلْقُطْرِ بِ مُقَدَّمًا بِفَتْحًا عَلَا كَاسِرِينَ فَاضٌ مِنْ مُسْجَلَا وَهَكَذَا عَلَى الْوِلَا نَظْمًا عَلَى تَرَدَّبِ سمعته بالمورث لمشكل المؤثلث من غير ما تريث ففز بنيل الأربي الغمر ماء غزراء والغمر حقد سترا والغمر ذو جهل سرا فيه ولم يؤجر بيه تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكاف في السلام رواؤه في لغ النبي أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام لليبس وعد اصلبي الحار وعده الاجاره والهر وعده الحراره والهور وعده المختار ممن صنات الحلم ثقب في العديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذبين السبت يوم عبيدا والسبت نعال حميدا والسبت نبت وجدا في معمر أو سبسبي وشدة الحر السهام وللنبال يقل سهام ولضياء الشمس الصهام في مشرق أو مغربي ودعوة العبد الدعاء ودعوة المرء الدعاء ودعوة ما صنعاء للأكل وقت الطلب الشرب جمع ندما والشرب حظ كسما والشرب فعل علما وقيل ماء العنبي الخرق ما قد عظما والخرق حروم كرما والخرق حمق لأما فمنه كن ذاهربي عذلك للمرء اللحا وقشرة العود اللحاء وجمع لحيات لحاء بضم والكسر حبي القسط جور رفضا والقسط عدل فريضا والكون سطعود مرتضا من عرفه المطيب ال عرف ريح طيب والعرف صدره ينده والعرف امر يجب عند ارتكاب الذنب لجنة كل أمة وشعر رأس وجمع ناس اللمة ما بين شخص وصبيق والمسك جلد يا غلام والمسك من طيب الكرام والمسك بلغات الطعام يكفي الفتاة من نشبي ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كابني حجري لضاع مني أدبي قل ثلاثة في صروة وقروة في صروة وخرقة في صروة ما جنونه من ذهبيه العجب يدعى بالكلا وللخرا الكلا وجمعو كل يعتم كلا لكل حي ذي ابي الجد واليد الأبي والجد ضيد اللعبي والجد عند العربي البئر ذات الخربي جارية ومسدر الجار الجوار ورفع صوتين الجؤار من وجع أو كربي وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتاة مراد ار هوك بعد نخربي طير شهيرون الحمام والموت كل فيه الحمام وعلم من جاء الحمام وعلم من جاء الحمام على فتم أنتسبي جماعة الناس الملاء وقل أوانيهم ملاء ولبصوهم هي الملا من عبقار مذهبي الشكل عين المثل والشكل حصن الدل والشكل قيد الغلي مخافتت أغثب متسل الروم للرقاق وفي مسيل المرقاق والخبز الوقروقاق يقال عند العربي سؤر ليت قمة ورأس فعور قمة بكسرها مَزْبَلَةٌ لِلْخَشَبِي لَا تَرْكَنًا لِيصَلِّي وَلَا تَلُوذُ بِإِصِلِّي وَاحْذَرُ طَعَامَ الصُّلِّي وَانْهَبْ نُوضُ الْمُخْتَبِي ضبي كحيلون الطلا والخمر كل فيه الطلا وطلبة من الطلا جيد الفتى المذهبي شجة رأس أمه تُدَعَى وَقَالُوا إِمَّةٍ لِنِعْمَةٍ وَأُمَّةٍ مِنْ عَجَمٍ وَأَعَرَبِيهِ أَمَّا الْغَسَالُ فَرْوَشَاءَ وَالْحَبُلُ لِلدَّ الْوِرِّشَاءَ وبعضهمالين روشا نحاكمين مستكلمين حب القران في الزجاج وزن جلالهم الزجاج وللقوارير الزجاج وهو سريع العظم كنا ساح طول بيت اللقا وزحف للحروب اللقا وانت أحرقت من عسل باذن الحمة اسم المنة والامتياز المنة والقرة اسم المنة وهي دليل الغنب المتم للمرء القراء وَنُزُلُ ضَيْفٍ إِنِ الْقِرَاء وَجَمْعُ قَارِيَاتٍ قُرَا بِمَا آتَيْنَهُمْ وَيَثْرِبِ رِيقُلُ حَبِيبٍ أَظْلَمُوا وَظَنِّي فحل وأما الظلم فالجور من ذي غضبي القطر غيث ساكب والقطر صفر ذائب والقطر عود جالب من عدة في المركب آذا تمامه شرح نظم من تقدم من ادباء العلماء مذللاذ انقدر بي أهذبه للحب رجاء عفوه ربي عما جنى من ذنبي عبد العزيز المغربي مصلياً مسلماً على رأسه للكرماء والآل والأصحاب ما لا خبر يقيثرب